وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله أنزل الله القرآن العظيم من عنده وأخبرنا بأنه كلامه وأنه منه بدأ وإليه يعود وأنه كتاب مبارك من تمسك به كثر خيره ووجبت عليه رحمة ربه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون من تمسك به سلم من جميع أنواع الظلمات وكان له نور يهديه إلى الله وإلى رضوانه ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى أمي ترمشي كتاب شاك أمي ترمش قرآن نا أكتو إليزك وكيم ترمك كتوك كواكي منيوي الله سبحانه وتعالى Nakuwa qur'áni nemaninu yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuwa, kwa ki je indri amianza, nakuwa ki yatarudi, kwa sababu qur'áni siki umbe, v umbe vodte watamalizika. Al-Qur'an leysa bi makhluk, walakinu kalamu al-khaliq, ya mu umba. Sifatum min sifatihi la tafna, kama anahu subhanahu la yafna kimaliziki qurani kama vile mwenyewe aliosifika na sifa hizi ni amaliziki idhalik kwake yeye mianza na wakati wa kumalizika ulimwengu itarejea kwa allah subhanahu wa taala minhu badaa wa ilayhi yaud allah subhanahu wa taala atuelezee ya qurani kwa qurani ni atapata khairi nyingi lianal baraka kathara tu khair al baraka ni wingi wa khairi mwenye kushitamana na qur'an atakuwa ni mwingi wa khairi mwenye kushitamana na qur'an allah subhanahu wa ta'ala tweleza atakuwa imewajibu kwake kupata rehema za allah tumikiterimsha na ni kitabu mubarak fattabi'u kifuateni wattaqu na muyafuate maamrisho yaliyo mundani mwepuke makatazo yaliyo mundani musadikishe musaddiqishe habari hizi nzomo ndani muabudu لا ترحم إلا باتباع القرآن ورحما ويسبقوا كيفوات قران معاشر الاحبه من تمسك بالقران اتاك الشمان قران هو نيه اتسلميكنا اينه زوته زمغيز ظلمات زوته اتكون مبالي نازو اتكون مبالي نا كلا ظلام اتكون مبالي نايو أنزله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور القرآن الله ميترمش إلي واتوكي كيفوات القرآن كتوكي كوني ذيزة كوني كو نيني كوني موانغازة الله سبحانه وتعالى أسيما كتاب هل يجب كتاب أنزلناه إليك تمكيترمشة كوني كو محمد Lito khurija mina vzulumati ila nur Ili watue watu kutoka kwenye giza uwaingize kwenye muangaza Watue watu kutoka kwenye giza la shirk Wa ingize kwenye muangaza wa tauhij Watue watu kwenye giza la bida Wa ingize kwenye muangaza wa sunna Watue watu kwenye giza la maasi Wa ingize kwenye muangaza wa taa Kila aina ya giza ukifuata Qur'ani Utatoka kwenye giza hilo na utaingia kwenye mwangaza unaokabiliana unaoenda kinyume na lile giza ulilolitoka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an الله bi'izni rabbihim wa'izni maula wako ila siratil azizil hamid wa'likay يرفع أصحابه في الدنيا والآخرة قرآن كتابه كتكوف كن ونينو واتوني كشكمان ناتو ها فا دنياننا آخرة كن وطوة كن حالي يودوني كن وطوة كن حالي يرفع نكوجو كن دنيا نآخرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه Ama inna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam qad qala juweni haya kuwa mtume wenu nabiyukum alladhi tantasibuna ilayhi nabiyukum alladhi taz'umuna hubbah yule munihidaykum penda mtume wenu ambao kwamba mnajinasibisha kwake isma'u kalama awambia watu ala inna nabiyakum juweni kuwa mtume wenu qala إن يا منينو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله انا ون ينيو watu kwa hichi kitabu alquran na wengine anawatweza anawafanya kuaduni kivipi anaye kifuata kitabu hichi allah atamnyunua na anaye acha kukifuata kitabu hichi kwenye dunia na akhira kama vile mwenye kukifuata kitabu cha Qur'an Allah atunyanyua fi dunya wal akhira wa iza kuna ibadallah nurido an nartafia bihadihi al umma al umma al islamia ikiwa kweli tutataka kunyanyua huni umma min darakatiz dhulli wal hawan kutoka لنرجع إلى القرآن ولنتمسك به ولنهتدي بهديه ولنأتمر بأمره ولنقتدم بنهيه ولنستن ابنيه ولنصدق خبره اكي واكويلي توتاكا كونيا نيوو هون امه تورودي كونيا تكش... قران تششيكامانينا قران تفواتي مامريشو قران تويبوكي I kiwa sisi ni wa kweli tuatakakunyanyua huni umma wallahi lam tartafi hadhihi al umma illa bil qur'an huni umma hujanyuka isipokuwa kwa qur'an acheni mbiu mbiu za wa kumbavu wasiokuwa na busara waliojaa hamasa bila ilimu wallahi lam tartafi al umma illa bil qur'an Ummahov kunjenjuke svukov konini ka qur'an. Iki wa kveliftaka kunjenjuva hunu umma. Turudi kwenje kitabu hici. Alkitab Alladhi huwa hablul Allahi al-Mateen. Dio kambaya Allahi yinjengufu. Dio sababu yakum fikisha mjuku Allah. Sababu yinjengufu. Alladhi man temesak bih wasala ila rabbi, Wa ila ridwani. Warafa'ahu ila a'la addarajat atakesh jamana na kitabu hichi atafika kwa Mola wake atafika kwenye radhi za Mola wake atanyuka atanyanyuka daraja za juu Allah Subhanahu wa ta'ala amituamrisha hili si khiari sione kuwaombi washikamana nacho utanyanyuka useme basi mimi sitaki kunyanyuka leisa khiari si khiari bal hadha Wa idha wajiban ala kulli muslimin fayaajib alayhi an yata'allama ma fil Qur'an mimma yajib kioniwajib shikamani alquran basi ujue ni wajibu kwa kuyasomi aliyomo kwenye Qur'an miongoni Mwambo, miongoni mwa kwamba ni wajibu kwa kuyafanya kwa sababu mala yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib jambo ambalo kwamba lile la wajibu halikamiliki isipokuwa kupitia kwalo kwa jambo hilo basi hiyo njia ya kukufikisha pia ni wajibu لا تستطيع أن تتمسك بالقرآن فعلا وناهيا وما فيه من الاخبار الا بتعلم ما فيه ايش بقولك بجيفنديش اليوم داني يا امه الاسلام ما لنا لا نجتهد في طلب العلم كنين وقت ونذاني هناك قدر من العلم يجب على كل مسلم Kona ki wanguča ilimu, ni wajibu kwa filamu islamu. Allah subhanahu wa ta'ala tu amriša na qur'an, ase ima wa atasimu bihablillahi jami'an. Da, da, kuruj ahad. Hato ki yote, ki je in ni ayah. Shikamaneni savasawa nakamba ya Allah. Ma huwa hablullah? Yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil qur'an kwa حبل الله yasema huwa hablullahil matin ndio kamba ya Allah yenye nguvu al-Qur'an ayuha nas man a'rada 'an hadha adh-dhikr al-munazzal ataka yakupea na mgongo utajo hunu ulioteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ذيقهن يا توكوابي ذيق ذيقين ابو ككومبك وني ميشاياكو لا تسأل من أي كيوهج يشكماننا القرآن ذيقين ابو ككومبك وني ميشاياكو ينروى لا تسأل من أين هذا أسوليزه من توكوابي ذيقين ابو ككومبك كماليزي وتتوىكو لا تسأل <متلاح> لا ينقبك عمبا ketika ndani ya moyo wako wa hisi dhiqi la tasal imetoka wapi ikiwa hujashchamana na Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema wa يقول ابن عباس رضي الله عنهما معيشه ضنك الشقاء ووفو mtu akawa amefuatwa na uovu kwenye maisha yako kwenye moyo wako kwenye familia yako kwenye matangamano yako na watu kwenye muamalat zako na watu uovu عن القران نعم عباد الله لا يسعدك hapati uzuri wala maisha bora wala maisha yasiyokuwa nadhiki ikiwa mtu ameepukana na Qur'an abada la yasaa'adu bqalbihi hapati uzuri wa maisha kwenye moyo wake wala bi ahlihi wa in ruzqi zawjata wa awlada wala hapati furaha na mke wake au na بِالنعيم أو النعم قطات فرحه ان نعمه تفوتي تفوتي في الظاهر حتى كما كظاهر اونه كانه اميئوا لكن لا يسعد بها قطات سعاده يا ميشه يا فيتو كما شقي بسبب يي مووف هو هنا متو وافي لانه أعرض عن كتاب الله فسبب يي اميئك كتابا الله هذا وإن المتمسك بالقران يولي تكيش كماننا هذا الرجل يسعد ولا يشخى أتكون مينش مزوري ولا هفاتي يسعد وإن كان في الظاهر فيما يظهر على الناس أنه لا لم يُعطى من الدنيا شيء هتكى موات وكمون ظاهر ونمون كتكو لمينقها كوبي ومستين لكن في قلبه سعادة مملوء قلبه بالسعادة مرتاح في عيشه Ame ana utulivu kwenye maisha Allah Subhanahu wa ta'ala agnaho bimaa ataah. Amin paukwasi kutoshelezeka na kile kichache alichompa. Lakini na dhalika arrajul alladhi taraka tibaa alquran wa in kana a'qriya min ad-dunya maa yu maa a'ti atakayo pewa katika alimwangu Allah Subhanahu wa ta'ala furaha kwani huyo leo kufuatana na Qur'an atapata utulivu wakati Qur'an ni dawa ya zilizyoomo ndani ya vifua dawa hii ni haiwashi maradhi yoyote yenye kumtia dhiki kwenye moyo wake abadan Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayuha nnas enyi watu qad ja'atkum mawa'idatun min rabbikum كوتوكا كومولا وين يعني القران فيه موعظه, موعظة وشفاء لما في الصدور نابونيو اليوم كنييويو ميونغوني مماراضي يا خوفاني مويو قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد القرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبيه القرآن ليوبونيو يا كاميلي كتكامانا ما غونجو يوتي يا أبي و مننجاتكي من له ذ تك مرتاح سج أقول قو هذا فاستغ الله العظيم ولكن فستفر إن هو الغذ الررحيم وه ال الكريم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصح ومنله أ بعد فع بعد الله أيها المسلمون. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من شدة تمسكهم بالقرآن لا يمر عليهم يوم إلا وينظرون في المصحف سلف وين وين وين وين تنقلية قتل كحرصي ونبدية نقشك من قوة القرآن هاي وبيتيسي قيسفكوه ونفقوه مصحف ونانقليا دانيا مصحف wanaosoma kwa kuangalia ndani ya mshaf pamoja na kuwa wamihifadhi Qurani wengi wao كانوا حفظ ومحفذ قران wanaisoma usiku mchana wanaisoma kwenye sala zao za ابن عفان رضي الله عنه اسيمة عثمان خليفة وتاته اللهم ويله راضي إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله يعني القرآن من شكية إني جيسيكم بكي يلوك ننوي سيانجليا ناني مصحب هيا اسيمة عثمان بن عفان وقال اسيمتين رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل لو نيوزيت زي مطهريك قولي أو زي تطهريك حزيت شيبنا منينو يا الله عز وجل وكي جيونهم الشيب هنا هاجنا منينو يا الله اعلم أن في قلبك خبث كنا وشاف من دنياك يجب عليك أن تطهره لواجبه طهريش وشافك مولي لو نيوزيت زي مطهريك حزي وزيك شيبنا منينو يا الله سبحانه وتعالى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اديم النظر في المصحف دموني كل حال دوام كل يوم وافوع مصحف واغاليه واسوم دانياكي الله بن عن عمر رضي الله عنهم الله بن عباس اتوليز عمر امير المؤمنين ثاني الخلفاء الله annahu kana idha dakhala baytahu umar alku wa jambo la kwanza kiingia nyumbani kwake nashara almushaf wa nadhara fihi jambo la kwanza kiingia nyumbani kwake ufungua mshaf wa kaangalia ndani billahi aleikum aina haluna min haula ikwapi hali yetu na hawa ambao kwamba ndio wema wetu waliotangulia ambao kwamba ndio mfano tunastahiki kuuiga na tunastahiki kuwafuata na kuwaiga kwenye kila jambo يكوا في حاليتنا واو والمصحف اول مصاحف في بيوتنا قد علاها الغبار يا ميجا مافومبي لو تتردي يومبالي وتتفوتي المصاحف yet والله تط panguse ونجي wet watapata مصاحف yake na حالنا من هؤلاء والواحد منا يمر عليه يوم وربما أسبوع كامل وربما شهر ولا يفتح كتاب الله إكواب حالياتنا حاليها وكاتي مجويت ونزابتكي ونسيك كميني أو ويكي أو هتمويس لا ينظر في كتاب الله هنقليكني كتابك الله سبحانه وتعالى إكواب حالياتنا حاليها ثم نريد العزة كما كانت لهم العزة تتكى عز كما لو كنا واو ان لنا هذه العزه فتيتوا بين عز حاليه تنوا واو tuipimeni kila mtu anajijua hali yake kila معاشر المؤمنين جambo la kufuata Quran na kusoma Quran na kuizingatia Quran na kufanyia hili ni jambo ambalo kwamba tapaswa sisi kama waislamu tushitamani nalo sana wa ila aina imani na bilquran aina hubuna bilquran aina إيمانية كواف معشر المؤمنين يا قرآن وكاتب الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به والتلوه وفتي قرآن كتاب يتلونه اسمعنا يتلون الصحابة والتابعون فسروا هذه الآية بالقراءة والتفاهم والتدبر والعمل يتر معنى يتلون يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويحفظونه ونهي صومة ونهي فاضي ونهي فهمون فنيبديك صومة ونهي زنغتية بمعنى ونبيما اليوم القرآن ونهي فنيكازي قرآن هذا هو معنى يتلونه الله سيما يتلونه حق تلاوة يعني ونهي فوات القرآن حق Hau ndio wenjegani, au wenjhaligani, ulaika yu'minu nabih. ndio qur'ani. bil qur'ani? Iki Naam, sisi tuwe na qur'ani. Wa ila, ina in upungufu kajini, in upungufu na jambo kama hili. Maashara Hili ni jambo zito sana. Hili ni jambo kubwa sana. Hili ni jambo ya faasa tulizingatie katika maisha yetu. Katika malezi yetu. Katika makazi yetu. Katika matangamano yetu na wale tumeotangamana nao. Kwa sababu ukitangamana na watu unaridhisha ile sera ulionayo. Na ikiwa si eliyefuatana sambamba na mafunzo ya Qur'an utarithisha sira mbovu utarithisha sira mbovu na yule atakayefuatana nayo sawa sawa basi huyo ndio aliyefaulu الصلاة, وعلانية, ha, wa salata wa anfaqu sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan tabur hawa am baqama wa nakfuata na na Allah فانا فقوة هكونا هاجا يكوذيه ريشة نكو ظهيري فانا فإتجيك كوذيه ريشة هاو يرجون تجارة لن تبور هاوان ريو وترجيه بيشارة اسي يكوانا حسارة هين حسارة دنيانه ولا هين خسارة آخرة دنيانه كيفوة هايه باتي خسارة حشوشوتي هو كوسي دنيا وكيفوة القرآن أبدا نآخره نا تكوانا حسارة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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب, من... وما قرب إليها من قول وعمل وأقيم الصلاة